ناد الجهاد فلا السلاح يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعباد ناد الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى ناد الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا تطبع استعفاد ناد الجهاد فلا المقام يضيبني ودماء إخواني جهاك تنادى الحياة تشدني والحور تملأ خافقي إن شاد ناد الجهاد فيا لثارات الحمى والنصر في راياتها يتهادى يا أمتي قري فدونك فتية باع الحياة وفتة الأكبادة لما طغر الشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد يا أمتي قريفة دونك بدية باع الحياة وفتة الأكباد لما طغر الشاش في ساح الفدا وهبوا لك الأرواح والأجساد يا شباب الجنة أين أنتم من الحول ناد الجهاد فلسلح مخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعباد ناد الجهاد فلل مقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تناده ناد الجهاد فلسلح يطيب لي وعقيدتي لا تقبل استعباد ناد الجهاد فلل مقام ماء إخواني الجهادة نادا صعدوا سمود الطود في وجه الردى والقرد كيف يطارع الأقواد واستعفروا هذر القنابل واللضى فالقلب يخفق نخوة وعناد وتبسموا للموت قدما فاسمعوا تكبير عمر وانظروا المقداد الشهيد فكبروا والامه تنشر حوله الاعيادا الله اكبر يا شابي برضا حسب الشاده ان تكون مرادا امي الوطن فيا امومه تغرد والطفل لبا للجهاد وجادا لكن يا طفل السياده في وعقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فللمقاوم يعقوبني ودماء مشواني هناك تنادى نادى الجهاد فللاستعمار يعقوبني لا تنبل استعبادا نادى الجهاد فللمقاوم يعقوبني ودماء ما ربك بالتهجد والرجاء من يجيب الداع حين يناد يا رب ثوطا من عذابك مثل ما أهلكت قبلهم ثمود وعاد